وآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سنافا ان جاء خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد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 ومن يشتن كثف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استئنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجبون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم يُورَهُانَ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تقييمات